Gifv hona دمعتي يوم tio يوم شفتك Jag misställt dig, nu är du på väg. Jag kallade dig och sade att jag är. Ädhålat mig, نوي أنت رح بعيد يوم كلمتك وصديت خرجت أذهلاتني دمعة الحزن الأكيد أذهلاتني دمعة الحزن الأكيد كلمتين كنت بقول نرجع دمعتان سكر حبل الوريد عليها لوم بالشوق ادنجت ما تريدون على ما كنت تريد كلمتين كنت باكو ولم رجد دمعتين سكرا حبل الوريد قول عليها لوم بالشوق ادنجت ما تريدون على ما كنت تريد رجعت يوم شفتك نوين تروح البيت يوم كلمتك وصدقت خرجت أذهلاتني دمعت الحزن الأكيد أذهلاتني دمعت الحزن الأكيد ولو تقول عداك نفسك مارجت قلنا عن شرقي على شرقه يزيد الحبايب عن قواف الهرجة ترجم الأحساسة صار النشيد ولو تقول عداك نفسك مالجة قلنا عن شرقي على شرقه يزيد الحبايب عن قواف الهرجة ترجع مناحسها سهر النشيد عن خفايا في دواخلها تركب وكولات بينفني لك البرصين هنال غير الله بالشدة تركت يجمعنا ويمحى كل كل عن خفايا في دواخلها تركب وكونات من الثنين كبر الصين ولا لغير الله بالشدة وجد يجمع الله ويمحاك الكير قفونا وناظر دمعتي ومدرجات يوم شفتك ناوي انت رحل باين يوم كلمتك وصديت خرجان أذهلتني دمعة الحزن اللكين قفوا ناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك نوين ترحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجان أذهلتني دمعة الحزن اللكين أذهلتني دمعت الحزن اللكين. قف وناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك ناوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجات أذهلتني دمعة الحزن اللكين قف وناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك ناوي أنت روح البعيد يوم كلمتك وصديت خرجات أذهلتني دمعت الحزن الأكيد أذهلتني دمعت الحزن الأكيد كلمتين كنت بقول لم دماتين سكر حبل الوريد ولا عليها لوم بالشوق دمجت ما تريدون على ما كنت أريد كلمتين كنت أباغو ولم رجت دماتين سكر حبل الوريد ولا عليها لوم بالشوق دمجت. ما تريدونه على ما كنت ريد قف وناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك نوين ترحل البعيد يوم كلمتك وصديت خرجات أذهلتني دمعة الحزن الأكيد أذهلتني دمعة الحزن الأكيد لو تقول عداك نفسك ما نجت قلنا عم شوقي على شوقه يزيد الحبايب عن قوا في الهرجه ترجم الاحساسها صار النشيد لو تقول عداك نفسك ما نجت قلنا عم شوقي على شوقه يزيد الحبايب عن جوافلها رجت ترجم لحساسها صار النشيد عن خفايا في دواخلها نجت وكونت بين الثنانك برصيد ولا لغير الله بالشدة رجت يجمع العماق ويمحى كل كيد عن خفايا في دواخلها نجت وكونت بين الثنين اكبر رصيد ونال غير الله بالشدة رجت يجمع اللام ويمحى كل كيد قف وناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك نوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجات أذهلتني دمعة الحزن الأكيد قف وناظر دمعتي يوم درجات يوم شفتك نوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجات أذهلتني دمعة الحزن اللكير أذهلتني دمعة الحزن اللكير